بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم في موقع التوحيد أن يقدموا لكم هذه المادة الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله لبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه على نهجه فمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد الموضوع هو كما سمعتم موضوع التوكل وآثار التوكل من أعظم ألواع العبادة على الله سبحانه وتعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فجعل شرط الإيمان التوكل على الله سبحانه وتعالى وقال سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا عجمت فتوكل على الله فإذا عجمت فتوكل على الله وشاورهم في الأمر فإذا عجمت فتوكل على الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتوكل على الله وقال سبحانه وتعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين قال سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسن إن الله باله وأمره قد الله لكل شيء قدر فقرم التقوى فقرم التوكل بالتقوى ومن يستقلناها يكفر عنه وقال سبحانه وتعالى ومن يستقلناها يجعلنه من أمره يسرى ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يستقلناها لكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا وفي هذه الآيات قرنا التوفل بالتقوى كما قرن فالتوفل بالعبادة في قوله تعالى فاعبدوا وتوفل عليه وأمغى الله بالتقوى وأثنى وأخبر عنه يحب المتوكلين في آيات كثيرة مما يدل على أهمية التوكل على الله سبحانه وتعالى التوكل على الله من أعمال القلوب عبادة قلبية التوكل على الله لا يكون بالجوارح والأعضاء والأعمال وإنما يكون القلب مثل الخوف والخشية والرغبة والرهبة والتقوى كلها أعمال قلبية والتوكل كما قال بعض أهل التوكل من الدين في منزلة في الرأس فالذي ليس عنده توقل ليس عنده دين فالجسد الذي ليس له رأس معلمنا أن الجسد إذا فقد الرأس فقد الحياة فكذلك الدين إذا فقد التوقل فقد الصحة فلا يكون دينا صحيحا يتوكل على الله مقام عظيم في المقامات العبودية لله عز وجل ميز الله به عباده المؤمنين عن غيره فمن لم يتوكل على الله أصلا فإنه يكون كافرا ومن توكل على الله وعلى غيره يكون مشركا ومن توكل على الله وحده فإنه هو الموحد المؤمن الذي يحبه الله ويرضى عمله وقوله لأنه بناه على أساس على أساس صحيح إذن ما معنى التوكل؟ الذي هذه أهميته وهذه مكانته في الدين توكل على الله معناه تطويض الأمور إليه تطويض الأمور إليه والاعتماد عليه سبحانه وتعالى اعتماد العبد على ربه في جميع أموره وتطويض أموره إلى الله سبحانه وتعالى بحيث لا يلتفت إلى غيره التوكل على الله يكون في أمور الاعتقاد بحيث لا يلتفت العبد بقلبه واعتماده وتسويبه لا يلتفت إلى غير الله سبحانه وتعالى أن يكون دائما معتمدا على الله سبحانه وتعالى مفوضا امره اليه في جميع شؤونه ولا حصل للمشركين الشرك بالله عز وجل والكفر الا لانهم فوكلوا على غير الله عز وجل وكلوا أمورهم إلى غير الله واعتقدوا أن غير الله سبحانه وتعالى يقضي حوائجهم ويفرجوا همومهم ويدفعوا الضرر عنهم فاعتمدوا على الأسلام والأوزان والأشجار والأحجار وعلى القبور والأضرحة والموثى اعتمدوا على المخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فصاروا يستغيثون بهم ويدبحون لهم وينظرون لهم ويصرفون لهم أنواع العبادة لأنهم اعتمدوا عليهم من دون الله عز وجل وظلوا أنهم ينفعونهم أو يضرونهم أو يطرون حوائجهم فلذلك كفروا بالله عز وجل حين اعتمدوا على غيره وتوصلوا على سواه وصرفوا اعتقادهم وعبادتهم لغيره عز وجل فأساس الشرك هو التوكل على غير الله والاعتمال على غير الله وأساس التوحيد والإخلاف وإصراد الله جل وعلا بالعبادة هو التوكل عليه ولذلك قال وعلى الله تتوكلوا إن كنتم مؤمنين قال العلماء تقديم المعمول وعلى الله تقديم المعمول مفيد الحصر ومعنى ذلك توكلوا على الله لا على غيره الله جل وعلا حصر التوكل عليه دون غيره وعلى الله أي لا على غيره فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فجعل علامة الإيمان وعلامة التوحيد التوكل على الله سبحانه وتعالى أما من زعم أنه مؤمن وأنه موحف ولكنه يتوكل على غير الله من الأحجار والأسجار والأصنال والقبور و الأمرات وغير ذلك فإن دعواه كالبة وهو ليس بمؤمن ليس بمؤمن لماذا لأنه توكل على غير الله عز وجل في أموره وكذلك التوكل على الله يكون في قضاء حوائجه الدنيوية لجلب الرزق وفي منع العدو عنه منع الأذى منع الضرر عنه فالتوكل على الله يقول في أمور الدين وفي أمور الدنيا فأنت تعتمد على الله عز وجل في عقيدتك وتوحيدك وتعتمد على الله جل وعلا في فصول حاجاتك حتى وليس ثانت حاجات دنيوية كالأسر والشرب والكسوة وحصول كلها اجعل توقف دائما على الله جل وعلا واعتمادك عليه جميع أمورك فليست توقف لمفتورا على أمور العقيدة وأمور التوحيد بل وحتى أمور الدنيا وطلب الرزق لا تأثمد على غير الله سبحانه وتعالى في حصول أي مقصود لأن الأمور بيده سبحانه وتعالى بيده مقاليب السماوات والأرض فيجب أن تتوصل عليه لواث العباد كلها بيده سبحانه وتعالى فكيف يتوكل الإنسان على غير الله ويعتمد على غير الله في دينه ودنياه هل هذا إلا من الجهل والإعراض عن الله سبحانه وتعالى فاتوكل مقامه من أعظم مقامات العبودية ثم أيضا ليس التوكل على الله معناه فرف الأسباب يعني يفهم فاهم أن معنى التوكل على الله أننا نفوض أمورنا إليه ونعتمد عليه ونترك فعل الأسباب فلا نطلب الرزق ونقول إن كان الله أراد لنا رزقا جاءنا ونحن جالسون ولا نطلب العلم ونقول إن كان الله أراد لنا العلم جاءنا ونحن جالسون في بيوتنا ونسرك سائر الأمور النافعة التي لا بد لنا من الأصل بها ونقول إن كان الله قدرها لنا جاءتنا من غير فعل سبب هذا غلط كبير فلا بد من الجمع بين الأمرين التوكل على الله سبحانه وتعالى وسيع الأسباب النافعة فالإنسان يفعل الأسباب يطونار ربو وهو متوكل على الله سبحانه وتعالى في حصول المطل Myers الإنسان يجرع الزرع وهو متوكل على الله سبحانه وتعالى في إسلاح هذا الزرع و هذا الجرح وحفظه من الافات واقضاء على وصول نفعه وانفادته انما لو كنا اجلس وان كان الله يريد اللي يريد اللي شيء من استامنه طول جين ونجال هذا غلط هذا مغالطة بد من أنك تجرع الزرع وتجر الحبوب تستيها وتتعاهدها وتتوكل على الله جل وعلا في حفظها وإنمائها وإثمارها وتمكنك من آآ ثمارتها والانتفاع بها كذلك لو أن إنسانا ترك الزواج وقال هذا من التوكل انسان كان الله مريد لي أولاد جاءوني بدونه أن يتزوج يقول هذا غلط وهذا لا يقوله عاقل خضرا عن مؤمن الله جعل للأشياء أسبابا فالزواج سبب للإنجاب ولحصول الأولاد والله أمر باستخاب الأسباب فلابد أنك تعمل الأسباب لابد لأرصد الذرية ان تعمل الأسباب أنك تتجوش فالزواج هي وهو منك أنت الذي تفعله وتطلبه وأما حصير الأولاد فهو من الله سبحانه وتعالى هو السمرة فالنتيجة بيد الله سبحانه وتعالى وأما فعل السبب فهو من قبل سأنفس فلابد من الجمع بين الأمرين فعل الأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى أما الذي يعتمد على الأسباب ولا يتوكل على الله او يعتمد على التوكل ولا يفعل الأسباب كلاهما مخطئ غالب ولهذا قال العلماء رحمهم الله الاعتماد على الأسباب شرك وترك الأسباب قد في الشرع لأن الشرع أمر باتخال الأسباب فتعطيد الأسباب وترك الأسباب قد في الشرع فترك لما أمر الله جل وعلا بي على الله سبحانه وتعالى فابتغوا إليه الرزق واعبدوه ابتروا عند الله الرزق ابتروا عند الله الرزق واعبدوه ابتروا عند الله الرزق هذا فعل للأسلاك قال سبحانه عذا قمية الصلاة فانتشروا في الأرض وابتعواه من فضل الله عطلق الرزق لا تجلسوا في الزساجة تجعمون أنكم متوفين أو تجلسوا أو لا تجلسوا في الغذور تزعمون أنكم متوكلون وأن الأرزاق تدخل عليكم هذا غلط ولا يقول بهذا مؤمن ولهذا لما رأى عمر رضي الله عنه جماعة زعموا أنهم متوكلون على الله وفرسوا الأسباب قال من أنتم قالوا نحن المتوكلون قال لا أنتم المتأكلون أنتم المتأسفلون تريدون أن تكون عالة عن الناس المتوكلون لا يعطلون السر يطلبون الرزق ويحترفون ويبيعون ويشترون وينفاجرون لا يعطلون الأسباب ويقولون نحن متوكلون الذي أمرنا بالتوكل هو الذي أمرنا بفعل الأسباب فابتعوا عند الله الرزق واعبدوه واشكرونه فإذا قرية الصلاة فانتشروا في الأرض وادفعوا من فضل الله بيعا واشتروا واتلقوا الرزق بفعل الأسباب النافحة وابتعوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تبلحون يجمعون أمرهم سبحانه وتعالى بي فعل العبادة وهي الصلاة في وقتها ومكانها وهو مسجد ثم امر بطلب الرز في مكانه وهو خارج المسجد فإذا قضية الصلاة فانتشروا في الأرض انتشروا في الأرض يعني خارج المساجد في الأسوار في في المطالع في مجالات طلب الرز فأمرهم بالجمع بين العبادة وبين طلب الرزق واذكر الله كثيرا لأن ذكر الله جل وعلا سبب لجلب الرزق أيضا وهو أعظم الأسباب لجلب الرزق وتيسير وتيسير الأمور من يفتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من لا يحفظ ومن يتوكل على الله فهو حسب إن الله بالغ أمره قد الله لكل شيء قدرا وعمر رضي الله عنه يقول لقد علمتم أن السماء لا تمكر ذهبا ولا فضة ينكر على جماعة ينكر على جماعة ذعم أنهم متعبدون وجلسوا للعبادة وصاروا آلة على غيرهم فصار يغربهم بالدرة ويأمرهم بكلد الرذب ويقول لقد علمتم أن السماء لا تمكروا لهبا ولا فضة انما يحكم الذهب والفضله بيستعي طلد الرزق وفعل الأسباب أما الذي يجعم أنه متوفر على الله ويعطل الأسباب فهذا يقال له عاجل ليس العاجل الذي لا يستطيع لا يستطيع كالمقعد لا هذا عاجل لمعنى كثلان من العجل والكثل والكمول وقد استعاد النبي صلى الله عليه وسلم من العجل ومن الكثل فالعجل الذي لا حيلة للإنسان فيه يتعقل عضل من الأعضاء أو خاتف من الحواسك هذا معذوب هذا عاجل صحيح استحق المساعدة أما العجل الذي هو الكسل والكمول وتعقيل الأسباب ويجعم أنه تنظف على الله فهذا عجل مذمون استعاد منه النبي صلى الله عليه وسلم من العجل والكثل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال وكان ناس يحجون مع المسلمون وليس معهم زاد ما يأصبون معهم زاد للسفر والحزن ويزعمون أنهم متوكلون على الله وأن الرذب سيأتيهم بدون أنهم يأكلون معهم زاد فالله جل وعلا قال يتزيدون فإن خير الزاد التقوى أمرهم باتخاذ الزاد والزاد على قسمين زاد للدنيا وزاد للآخرة زاد الدنيا لكل الطعاب والشراب والملابس وسائر ما يحتاجه الإنسان زاد السفر زاد المسافر الطعاب والشراب والراحلة وكائر ما يحتاجه المسافر هذا زاد السفر في الدنيا أما زاد السفر للآخرة فهو السقوى فإن خير الزاد السقوى تتزود لدنياك وتزود لآخرتك تزود لدنياك للطعاب والشراب وعوبة السفر بحيث لا تكون عالةً على غيرك وتزوج لآخرتك لسفر الآخرة للتقوى وهي فعل أوامر الله سبحانه وتعالى وترك لوهين ترك ما الله عنه التقوى معناها أن تستخل نقاية تقيك من عجاب الله ومن غضبه وتقيك من النار وهذه النقاية إلا ما تكون بالأعمال الصالحة وبثقوى الله سبحانه وتعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية فلا يقي من النار إلا الأعمال الصالحة الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح هذا هو جاد الآخر فولى الوقاية من غضبه ومن ناره وعذابه فالعبد مأمور لمصالح دينه ودنياه ومأمور بمصالح دنيا وآثرته مأمور بالتوكل على الله سبحانه وتعالى ومأمور بجعل الأسباب لا يجب من الجمع بين هذا وهذا فلا يفهم أحد أن معنى التوكل على الله ترك الأسباب للنافعة على غلط ولا يفهم أحد أيضا أنه فعل الأسباب يكفي أن فعل الأسباب يكفي عن التوصل على الله فلا بد من الأمرين توصل على الله وفعل الأسباب النافعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوصلون على الله حق توصله لرزقكم كما ورزق الطير تغدو خماصا وتروف بطانا رواه أحمد والترمد وحسنه لو أنكم تتذكرون على الله يعني تعتمدون عليه وتعلقين آمالكم به وتتكون بيعده سبحانه وتعالى لرجقكم كما يرجط الخير تغدوا خماثاً تذهب أول النهار الغضو معناها أول النهار تغدوا من أوكارها خماثاً يعني جائعة وتروح فرد عاخر النهار بطانا يعني مليئة البطول بالرزق فلاحظوا أن الطير ما جلست في أوكارها بدلت السبب وخرجت من أوكارها وذهبت إلى مواطن الرزق تبحث عن الرزق فالطيور بفطرسها التي فطرها الله عليها علمت أنه, أنه لا بد من فعل السبب فخرجت فطر بالرزق الله جل وعلا رزقها فعادت, فعادت مملوئة البطين برزق الله سبحانه وتعالى لأنها فعلت السبب والطير لا شك أنها لا سأتنج على غير الله جل وجل بفقرتها التي فطرع الله عليها فلو أن يبني آدم عملوا هذا العمل لرزقهم كما يرجع هذه الطيور لكن حينما يخل الإنسان بهذا الأمر فإنه يحصل عليه الخلل ويحصل عليه النقص فإن اعتمد على الأسباب وفله الله إليه كما في الحديث من تعلق شيئا وكل إليه أيكا للإنسان إلى الأسباب والأسباب قد تكون مخفقة ولا, ولا, ولا فائدة منها وإن أهمل الأسباب وتوكل على الله بزعمه مع هذا ما هو صحيح لكن بزعمه من توصل على الله وعطل الأسباب كان مخطئاً في ذلك وغير عامل بما أمر الله سبحانه وتعالى إن الله أمر لسعن الأسباب على تعالى واعذوا لما استطعتم من قوة ومن رباة الخير ترهضون به عدو الله وعدوكم الله قادر على أن ينفر المسلمين وأن يقتل الكفار لأنك ولن يشاء الله ينتصر منهم الله قادر على أن يهلك الكفار في لحظة واحدة ويريح المسلمين منهم ولكن الله بشكمته أراد أن يبتلي هؤلاء بهؤلاء يفتلق إعلاء سلمة الله سبحانه وتعالى وثانيا حصول الشهادة للمسلم الذي حكب الله له الشهادة في سبيله وثالثا حصول الجهاد في سبيل الله من أولياء الله وعباد الله وبذل الروح والنفس والمهد والأموال طاعة لله سبحانه وتعالى الجهاد عباده عظم وعي العبادات فلو أن الله أهلت الكفار بأجاب من عنده تعقل ثالث المطالب تعقل الجهاد لم تحقن الشهادة بالشهداء لم يحقن الصدق في الإيمان بالله الله يبتل المؤمنين هل هم صادقون في إيمانه فالصادق في إيمانه يجاهد في السبيل الله ويبتل نفسه وماله وراحته لإعلاء سلمة الله أما المناثق الذي يدعي الإيمان وهو خالد فهذا يجبن عن الجهاد ويتأخر ويتلكى ويتبين النفاق يتبين النفاق من الإيمان الصحيح في جهاد الكفار مصالح قال الله تعالى وَأَعِذُونَهُمْ مَا اَسْتَطَاتُمْ جهاد الكفار لا يحصل بالكلام كل الذي ادعى عليهم فقط نعم الدعاء شيء لكن لا يكفي وحده بل لا بد من مباشرة الجهاد الجهاد لا يكون إلا بعدة والعدة سبب سبب للنصف وعدوا لهم ما استطعتم من قوة قوة السلاح وقوة الزخيرة وقوة الزخيرة <تصفيق> الآلات الآلات الجهاد في كل وقت لحسبه ما نقول والله هلنا مسلمين و هلنا مؤمنين و هلونا كصفات و عليهم بإيماننا بدون, بدون من نفعل أسناب هذا ما هو صحيح لابد من نفر للحصول أسناب ولابد من ابتلاف و امتحان ولابد من تضحية و لابد من تقديم لا يدل على صدق الإيمان أحسد الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يستمون ولقد فسلوا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاجدين هذه حكمة الله سبحانه وتعالى فقومه تعالى وأعدونهم ما استطعتم الله قادر على أن يهلسهم بلحظة يقول للشيك فيكون وَمَا أَنْجَلْنَا عَلَى قوله من مِنْ جِنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا ثُنَّا مُنْ جِلِينَ إِنْ كَانَتِ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِلَةً الله قادر على كل شيء أن يأخذ أنفاسهم وأرواحهم بلعوة لكنهم يريد أن يمتحم المؤمنين في جهاد هؤلاء ليحصل للمؤمنين مصالح عظيمة في جهاد فطار مصالح عظيمة في الجنة مئة درجة. ما بين كل درجة كما بين السماء والأرض فعدها الله للمجاهدين وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيمة درجات منه ومغفرة ورحلة وكان الله غسورا رحيم فالله جل وعلا أمر باستحان السفر وأعدوا لهم ما استطاعهم من قوة قوة الشلاح بعد قوة الإيمان وقوة التوصل على الله سبحانه وتعالى لا بد في جهاد الاقتار من امرين الأمر الأول والاساس التوكل على الله سبحانه وتعالى والامر الثاني اعداد القوه واعداد الدفاع المناسب في كل وقت لا بد من, من هذين الامرين ولهذا لما حصلت وقعه وحد وحصل على المسلمين ما حصل من الامتحان والجراح والقتل وانطرز الكفار تشاوروا فيما بينهم تشاور الكفار فيما بينهم وقالوا ما طنعنا شيئا بمحمد وأصحابه لنرجع نقضي على بقيته فأرسلوا واحدا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم منهم منذوب منهم وقالوا إننا سنرجع ونعود إليهم وإننا جمعنا الجموع للرجوع إليهم وإستئطال شأفتهم فما من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم مدفلون بالجراح إلا أن خرجوا بادروا بالخروج من المدينة وذهبوا يطلبون العديد وهم مثخنون بالجراح خرج الجرحى بجراح ما تخلقوا فلما بلغ الكفار أن المسلمين خرجوا أوقع الله في قلوبهم الرعب وقالوا ما خرجوا إلا وفيهم قوة فهرب الكفار فأنجل الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فجادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل لما دلعهم تهديد الكفار ما قالوا إلا حسبنا الله ونعم الوكيل ولم يقتصروا على هذا بل خرجوا فعلوا الأسباب حسبنا الله ونعم الوكيل هذا توقفنا على الله شكرا. خروجهم هذا فعل ثبت فجمعوا بين الأمرين فانقلبوا بنعمة من الله فانقلبوا بنعمة من الله لم ينفذهم فوق واتبعوا رذوان الله والله بطغن عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوه أولياءه فلا تخاثوهم وخاثون إن كنتم مؤمنين فكانت النتيجة للمؤمنين بسبب توصلهم على الله وبسبب فعلهم من أسباب ولو أنهم بقوا في المدينة ولم يخرج وقالوا في كلام فيه لين مع الصفار او فيه ضعف لا رجع الصفار حقيقه واستعقل مشابهه ولكن لما قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل انقلبوا وفرجوا بجراحهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القهر من الذين احسنوا منهم وثقوا اذر عظيما الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل النتيجه تنقلب بهم من الله وفضل لم يفتسدوا هذا هذه النتيجه حصلت مع الراحه تركه الثلاث وهو جعل على الله فقط او حصل في مجموع الأمرين في مجموع الأمرين وهكذا دائما وأبدا وهذه سنة الله في خلقي أن من عليه واتخذ الأسباب النافعة أن الله جل وعلا أن الله جل وعلا لا يخيب شعر بل إن الله جل وعلا يخيمه ويحقق له ما أراد من الخير وقال سبحانه وتعالى وخدوا حذركم إن الله أعذى للكافرين عذابا مهين هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم على وهم ثادث المتوكلين على الله أركدوا حذركم لا تغفلوا عن العدو تقولون والله إن مسلمين متوكلين على الله ويدي يخفين الله شرهم تغفلون عنهم لا هذا ما يجيب ما يجيب الغفلة وإهمال شأن العدو لأن لا بد من تغفل أحواله ودراسة أموره وإعداد العدة لجهاده وذي حذركم تحذروا عدوكم وأخذ الحذر هذا السبب أخذ الحذر هذا السبب من الأسباب بعد التوصل على الله سبحانه وتعالى فالواجب على المؤمن أن يزمع بين التوصل على الله وفعل الأسباب النافعات ولا يركن إلى أحد الأمرين فقط توكل على الله فقط أو اتفال الأسباب فقط لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لغزوة خنين بعد فتح مثلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم جميش كثيرة اجتمعا مع الرسول صلى الله عليه وسلم مراجعه الله عليه وسلم دي جهوش كثيره وقوه وسلاح قال بعضهم لن يغلب اليوم من قله لن يغلب اليوم من قله فلما انتصر المسلمون والكفار حصل على المسلمين ما حصل في اول الوقت في اول الوقت حصل عليهم من المضايقات ومن تسلط العدو عليهم و خديعته لهم الخديعة الحربية حيث إن العدو أمهلهم حتى دخلوا في الوادي ثم انقض عليهم وثد عليهم فصل رجعة حصل على المسلمين وحصل إلى الهزيمة وقتل ما الكتل كله بسبب الإعجاب بالكسر قال تعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحض ثم وليتم مذبرين ثم أنزل الله تكيلته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعجب النبي كفر وذلك جزاء كابئين لما أعجبتهم تذرتهم الله أجبهم سبحانه وتعالى وهم عباده المؤمنون لما يجل على أن الإنسان لا يعتمد على السبب أو يعجب بقوته أو يعجب بسلاحه دون أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى فلابد من الأمرين توكل على الله سبحانه وتعالى اولا وقبل كل شيء ثم إعداد العبدة الصالحة وبهذه الأمرين لم يغلب المسلمين بإذن الله عز وجل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار لما أوتي في النار عليه الصلاة والسلام قال حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فقال الله للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم هذا بسبب توصله على الله عز وجل وتفريضه الأمر إلى الله عز وجل في وقت لا يملش أن يدافع عن نفسه لكن إذا جاء إلى الله عز وجل وتوكل عليه الله جل وعلا يقول ومن يتوكل على الله فهو حكي فالنار التي تسكت الطير من جو السمام من حرارتها وعظمها قال الله لها يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وصارت روضة خضرا يقولون ولولا أن الله قال لها وسلاما لا أهل كثب بشدة غرودتها كوني بردا وسلاما على إبراهيم هذا بسبب عين بسبب التوقف على الله عز وجل ولهذا جاء في الحديد حكمنا الله ونعما وكيل قالها إبراهيم حينما أنطي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل مما يجل على عظم التوكل وأنه أعظم العدة وأعظم السلاح في يد المؤمن إذا توكل على الله عز وجل وفعل ما أمر الله تعالى به من اتخاذ الأسباب التي جعلها الله أسباباً لجلب الخير ودفع الشر فإن الله خلق الأسباب والمثببات وأمر سبحانه وتعالى باتخاذها النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوطنين على الله كان يأخذ بالأسباب فكان يجيس الجيوش ويعد بالسلاح هذه الأسباب ويأخذ الزاك بالسفر وكان صلى الله عليه وسلم يلبس الدروع دروع من الحديد على جسمه صلى الله عليه وسلم في غزوة في غزوة الخندق ظاهر بين درعين عليه الصلاة والسلام مع أنه الله والله قادر على أن يحميه ولكن الله أمره باستخاذ الأسباب ولبس المغفر على رأسه عليه الصلاة والسلام كل هذا من الاستخاذ الأسباب الواقية بإذن الله عز وجل ما التوكل على الله فعلي, فعلى المسلم أن يتفقى في هذا الأمر لأن بعض الناس ربما يفهم أن التوكل على الله معناه يفوغ الأمر إلى الله ويترك فعل الأسباب يعطل الأسباب التي جعلها الله أسبابا نافحة يعطلها وبعدين ينتظر النتيجة هذا ما هو صحيح او بعضهم بالعكس انا والله أنا, أنا فعايت السبب والسبب قوي ولا ترك شيء يبي يحطن المطور ويعتمد على السبب وليست التوكل على الله عز وجل فذلك هذا يخفق ولا ينفعه السبب لأنه, لأنه أهمل السبب الأعظم وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى أما ثمرة التوكل على الله أو ثمرات التوكل على الله كيف تسيرها التوكل على الله أعظمها أن الله سبحانه وتعالى يكفيه لا أهم قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه فمن فوض أمره إلى الله واعتمد على الله وحده واعتقد أنه لا يجلب الخير ولا يدفع الضر إلا الله سبحانه وتعالى فهو كافيه فهو حسبه علي كابي يفيه من جميع المحالين لأن الجزاء من جيس العمل فلما توفل على الله حق توكله جازاه بأنه كان حسبه الذي يتولى شؤوله الله جل وعلا يتولى شؤوله ولا يتبه إلى غيره فهذا أعظم تمرات التوكل أن الله يقول حسبا للمتوكل عليه وذا على الله فهو حسبك يا أيها النبي حسبك الله وإن يريد أن يخبعوك فإن حسبك الله أي كافي هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين الحافل أن أعظم ثمرات توقل على الله أن الله يكون حسبا أي كافيا للمتوكل عليه من جمعات التوكل استجلاب محبة الله قال تعالى ويحب والله, يحب والله يحب المتوكلين يحب المتوكلين فمن توسل على الله حقيقة التوكل فإن الله يحب وإذا أحبه الله سعد في الدنيا وفي الآخرة يكون من أحباب الله ومن أولياء الله عج وجل ومن ثمرات التوكل على الله جل وعلا أن الإنسان يقدم يقدم على سعر ما ينتعي ولا يهاب ولا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى فالمجاهدون الذين يخوضون المعارك مع الكفار إنما فعلوا هذا لأنهم متوكلون على الله سبحانه وتعالى فأسبهم التوكل شجاعة وقوة هانت أمامها هانت أمامها كل المصاعب وكل المساف وتلزد بالموت في سبيل الله عز وجل حتى نانوا الشهادة في سبيله كل هذا بسبب التوكل على الله سبحانه وتعالى التوكل على الله نشط أيضا على طلب الرسل وعلى <تصفيق> تحصيل العلم وعلى كل الأمور النافعة فإن المتوكل على الله يمضي ويتشجع في طلبه للأمور النافعة لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى مع المتوكلين وأنه نصير المتوكلين فيمضي في جميع أموره النافعة في الدين وفي الدنيا ولا يتكلم ولا يتكافل أو يكون مع الخاملين ولذا متكان الصحارة رضي الله عنهم أشجع النار لتحقيقهم التوكل على الله سبحانه وتعالى حتى فتحوا المشارك يا المغارب فتحوا البلاد لجهادهم وفتحوا القلوب بدعوتهم إلى الله عز وجل لأنهم متوكلون على الله معتمدون على الله لا ينظرون إلى الخلق ولا إلى لوم إلا أمين يا أيها الذين آمنوا ويرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أدلة على المؤمنين أعجة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عمين فهم لا يخاظون في الله لوم سلايا لأنهم معتمدون على الله عز وجل كل الاعتماد تخوضون أمورهم إليه كل التجويد لا يتفسون إلى غيره رضي الناس أو سخطوا ما دام في رضا الله عز وجل وفي الحديث من يثمث رضا الله لسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن يثمس رضا, رضا الناس لتحق الله تحق الله عليه وأحق عليه الناس فالاعتماد على الله فالتوكل على الله وتطوير الأمور إلى الله عز وجل هذا هو أساس التوحيد وهو أساس العمل وهو أساس الخير ولهذا جعله الله في بالإيمان وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين هذا وأسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من المتوكلين على الله حق توكله الذي لا يعملون بالاسباب النافعه ويتوكلون على ربهم عز وجل ولا يعتمدون على غيره ولا يفوضون أمورهم الى سواه ضيقت مساله وهي مساله التوكيل هل إذا وكيل واحد في تحصيل امر من الامور في شرع اهلنا أو اشتئجار شيء لك أو في, في خصومة عنه وكيل هل معنى ذلك أني توكلت على غير الله؟ لا الوكالة غير التوكل التوكل هو الاعتماد والتفويل وهذا لا يكون إلا لله شبحانه وحسن أما التوكل فهو إنابة إنابة للغير في تحصيل مطلب من المطالب المباحة هذا سبب توكيل سبب من الاسباب فانت توصل الوكيل من بعد السبب وتتوكل على الله سبحانه وتعالى في حصول المطلوب ولا تتوكل على الوكيل وانما تتوكل على الله وتلزم الوكيل يقوم مقامك على أنه سبب من الاسباب ان شاء الله نفع ولو ثالثه وحصل المطلوب وان شاء الله لن ينفع بوكالته فتوكيل الغير في بعض التصرفات هذا لا ينفي العتق وليس هو توكل على غير الله وانما هو تعاون تعاون على على المطالب والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العنف والعدوان فالوكيل انما هو معين للموكل قائلا ما قاله وسبب من الأسباب وكما أن مباشرته للفعل سبب فكذلك مباشرة وكيله سبب من الأسباب ولا يدخل هذا في باب التوكل على غير الله سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عمي الله وحمد العالمين السلام على نبينا محمد ودعك شكر الله بذلينة الشيخ آله أنت الله سبحانه وتعالى الذي جعلنا لمن يستمع قولا ويستمعوا عكسنا لعلنا أن على حبيبك من بعض الأسئلة كل السلام عليكم ورحمة الله هل يجد أن نقول توكلت على الله ثم هم على همان لا يجد أن بل تقول توكلت على الله فقط لأن التوكل قال صلى الله قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين توكل عبادة وقاص بالله عز وزيلا إنما في حق المخلوق التوكيد تقول وكثل له وكثل فلان أو أنابس فلان أو فوغ فلان أنا غير التوكيد أنا أغوير وإنامة نعم أعلى <تصفيق> الصالحين يقول صهر أخمي إلى الله وعنوه وعنوه وعنوه وعنوه وعنوه وعنوه وعنوه ساعتين موضوع الأحمن يكون الحكس الليل يكون أطلب من النهار والنهار يكون أطلب من شهر رمضان بهذه البلاد العلماء يقولون البلاد التي يأتي فيها ليل ونهار بخلال 24 ساعة يتعاخذ فيها ليل ونهار الليل يأخذ حكمه والنهار يأخذ حكمه ولو كان الليل قطيرا أو النهار قطيرا فيصوب النهار يصوب النهار ولو كان طويلا فإن أصيب في أثناء النهار بعطفي شديد او زوعي شديد وخشي من الثلث فلا بأس أن يتلاول ما يبقي عليه حياته ثم يقضي هذا اليوم لأن هذه ضرورة أما إن سعده الله وأثمن اليوم صانه فهذا هو المطلوب الحاصل أنه يصوب ما دام تعاقب في البلد اللي هو فيه ليل نهار فإنه يصوم النهار ولو كان طويلا وإن أصابه عجف على الإكمال في أثناء اليوم فإنه يتناول ما يبقي عليه حياة ثم يمتك لقية اليوم ويقضي هذا اليوم من أيام غفر نعم أرسال يكون أنا بمدرسة درس سلامي ذو حيدنا مرضة على عقيدة راهرة هذا ختم التعاون مع هؤلاء شيء تعمل معه في أمور الدنيا كتابة أو مراقبة سلاب أو أمور الدنيا وإنه لا أهلا باستبدالك وإن كان الأحسن والذي ينبغي وليجب بل يجب على أهل السنة أنهم يبعدون هؤلاء عن مدارس أهل السنة لأنهم لا فيغطية ولكن إذا قدر إنه هو هو يقرر العمل الذي هو مكلف من به في كساله او من مراقبه او من فراسه المدرسه او او يكون بوار او ما اسد ذلك هذه المرضه هو هذا في اي تركيستغل فيها الكفان صلى عليه وسلم في القادر المستقيم ان جمله احكام احكام المولود العقيقه فيعطى عليه ايضا نعم ان الانسان المره مثل كده خارج الرياض او كده خارج الرياض جره ذعيه وخيمه وبعد الخيمه ثم الى سافر مع منجوح منص يعني لا يجوز للمراه ان تسافر الا مع محرم لا للجوعيه ولا غيرها لازم المحرم ومجموعه المسرى لا يكفي عن المحرم قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمنوا بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم والجويعية مسيرة تفر من يومين للراحلة اليومين للراحلة تقدران بـ 80 تيون مثل سيار 80 تيون هذه المسافة القصر فلا يحلوا لامرأة تؤمنوا بالله واليوم الآخر لا مدرسة ولا غير مدرّسة أن تتافر هذه المسافة إلا ومعها محافظة المرأة الحمد لله الرزق المرأة إن كانت متجوجة بجوجها يجبوه ما بنفقتها وإن واجب عليه شرعا ولا حاجة التي تتوضّق بالقوعية ولا غيرها وإن كان لها ولي وليها مكلّف بالإنفاق عليها فلماذا تتوضّق في مكان بعيد تروح تدوم محرم تركب الأقطاع هذا لا يليك بالمحرم أنه الوظيفة إذا سيسترق قريبا أو في البلد فالحمد لله أما إذا استدعى الأمر أنه السافر في اليوم مع غير محرم فهذا أمر لا ينجوك نعم قمودون في <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخدت مبلغا من الله من شخصي قبل بنبيته وهذا المبلغ قدر من يطول ريال ومن يلك التالي سنجد وراء المكان بهذا المبلغ اسأل عنه تأكد عن عدم وجوده فإذا عيت من الحصول على العثور عليه تصدق بالمبلغ على نية أن الأجر لصاحبه وأن تتخلص من هذا المبلغ تصدق به نيابة عنه يكون العجب له وأن تتخلص تضرأ ذلك منه ولا قدر الله ياتي بعد يطالب بالمبلغ فانت تخبره تقول انه تصدق فإن فانشئت الاجر خله يمضي صدقه عنه والا انا اعطيك ياهي كل صدقه لي والاجر لي نعم وهذا الشيء يكون نحن مره او زي المره نفس في شعر راسها او من بناخ من الامام او الخلف وهناك فرق لهنا كبيره وصغيره هذه ما موضة وفدت على المسلمين وهي قصف المرأة لشعرها ما كان هذا معروفاً إنما فعلته بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من سبب الحاجة وكبر سنها وأن هذا الشعر كثيف كالنفة يحتاج إلى إصلاح فأرادت أن تخففه من باب الحاجة لا من باب الزينة أرادت أن تخففه من باب الحاجة لا من باب الخزين في بقائن والله جمل المرأة بالدوارد فما جمل الرجال باللحة فهذه الموضة الوافدة يجب تركها ويجب على المرأة أن توفر شعر رأسها وأن تصيحها لأنه جمالها وتترك هذه الأمور حتى بلغ الأمر إن بعض النساء تجس رأسها حتى يسمح مثل رأس الرجل وهذه تدخل في لعنه الله قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ولعن الله المتشبهين من من الرجال بالنساء فاذا جعلت شعرها مثل شعر الرجل وجعلت رأسها مثل رأس الرجل فهذا تشبه ملعونه في من فعلته نعم هذه الراحه كون حسبنا الله على ان هنال من الناس لم يقضوا <تصفيق> ليله الزفاف وبعد ذلك تتبين لي أنه الحظر فماذا يعني؟ إذا كنت حلف او حلفت على غالب ظنك تظن أنك صادق فلا حرج عليه هذا من لغو اليمين قال تعالى لا يؤاخدكم الله بالله في أيمانك فإذا حلف الإنسان على غلبة ظنه ثم تبين خلاف ذلك فإنه لا يؤاخد على ذلك لأنه لم يتعمد الكذب نعم هذا يقل لي طريب فأمر له الطريب العملية في رقية ألمه وقال له عليك بالانتماد الماء لأنه يغر بالطبرة وكان يأتي أهلهم ويغتسل من الجلابة ما يغسل رأسه فوضا من دخول الماء إلى أولده على ذلك ثلاثة أشهر وهو هذا الأمر ثم إنه صارا ونخبرته أنه لا بد أن يغسل رأسه عند الرسم من الجلابة فوضع قطنة في أذن سؤال ما حكم الثلاثة التي سماها خلال هذه الأشهر هذا خطا الى شكل لان الواجب انه يغسل ما يستطيع من راسه ينتح على المكان الذي حذر من الوصول الماء اليه يمسح على ما عليه من صوق او غلاف ان انه يترك كل الراس ولا يغسل كل الراس السليم ولا والجريح هذا غلط و عليه ان يقضي هذه الصلاه لأنه او غير كامل لأنه لأن طهرته من الجنابة غير كاملة لقي رأسه في جنابة وهو قادر على غسله أو غسل معظمه فهذا يعيد هذه الصلاة أنه صلى على غير طهارة وهذا بسبب الإهمال فلو أنه سأل من أول الأمر سأل أهل العلم من أول الأمر وضيّنونه يسلم من هذا الخطأ الكبير نعم آل الثاني يقول ما هو الأفضل في الأذان أن يجمع إن بين الكثيرتين قوزه كل واحدة على حدة كله جائز إن شاء الله يجمع بين الكثيرتين أو أغرد كل واحدة على حدة والإضراد حسن فالإضراد أحسن نعم لكن القرن جائز نعم آل الثاني يقول إلا ما يخاف الموظف من رئيسه من علم أن يجار ديهم أو يخطى هذا لا ينافي التوكل لا هذا لا ينافي التوكل هذا خوف من سبب المحقق خوف من سبب المحقق فإذا الإنسان يخاف من رئيسه إنه يعاقبه إذا حصل من الخلل هذا خوف محقق وليس هو من خوف العبادة إنما هو الخوف الطبيعي وعلى هذا الموظف الذي يتجنب الإهمال أو الإخلال بالعمل حتى يسلم من هذه العقوبة يسلم من هذه العقوبة نعم أنا الثالي يقول فيه مريض الذهب عندما يكتشه إليه وذهب عندما يكتشه إليه ولكنهم لم يجب علاج الإشراف عندما يمرضه أهل يرهب أن ينكر هالي ويكون هالي من ثعين الأسباب مع أنهم يتوكين مع الله هالي من ثعين المحرم ولا يجوز الذهاب إلى السحرة وإلى الكهام بقوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهلا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنجل على محمد والعراف يشمل الساحر ويشمل الكاهل ويشمل المنجم ولا يجوز الذهاب إلى هؤلاء وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تداووا ولا تداووا بحرام فالذهاب إلى الكهان وإلى السحرة أشد الحرام وفي حديث ان الله لم يجعل في أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم فالحرام لا يتداوى بك لا فيما الشرك والكبر لا يجوز الزهاب إلى الكهان ولا إلى السحرة ولا إلى الملجين ولا إلى المشعودين بل عليهم أن يتوكل على الله ويتداوى بالأدوية المباحة وأعظم الأدوية الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والرطية بالقرآن الكريم الذي أنزله الله شفاء فإذا توصل على الله واعتمد على الله وكفل الأسباب المفروعة فإن الله قريب مجيد ولا يأس من رحمة الله نعم وأطبع المباحة كداول بالأدوية المباحة والذهاب إلى المستشفيات والمستوصفات العلاج بالأدوية المباحة فلما أباحه الله وجعل فيه شفاء فعلى إله ما يستعجل ولا يطلق من رحمة الله ويستخدل أسباب النافعة وبالحلال غنية عن الحرام والحمد لله نعم أولي شاير يقيم هل الحدود التي تقام على الزناس كفارة برحمة الله خلف العلماء في الحدود هل هي جواجل أو جوابر جوابر يعني كفارات أو هي زواجر بمعنى أنها سرعة لأجل زجر المجرمين لا شك أنها زواجر لا يوجد لكن هل هي معها أيضا كفارات على كل حال إذا تاب إذا تاب المحدود إلى الله فإن الله يدعى هذا الحد مكفارة أما إذا لم يتب وأثر على الذنب فإنه معاقب على ذنبه إن شاء الله جل وعلا وإن شاء رفر له ما دامه دون الشكر نعم هذا رسائل يقوم بقيمة الصلاة وأنا في رفعة الثانية في تحييط الملكة هل يتم الصلاة أن أقطعها من قيمة مسكنا من تفيره في الإصلاة إذا كان ما بقي من النافلة التي أنت فيها إلا قلل أفعلها أفعلها وتلحق بالإيمان أما إذا كنت اولها يعني في أول رفعة فإن تتفعها بقوله صلى الله عليه وسلم بلا قيمة الصلاة ولا صلاة إلا المفتوبة نعم وهذا الثاني أخبرك جثل جلابه عن غصل يوم الجمعة نعم إذا نويته إذا نويت دخول غصل يوم الجمعة نويت دخول غصل يوم الجمعة في غصل جلابه دخل بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنياد وإنما لكل مرئ ما نواء فيكن هذا الغصل رافعا للحدث ويكون كافيا عن غفل الجمعة لسبب النية التي نويتها تحصل على الأجر بإذن الله ويرتفع حدث معه هذا السعر يقول فضيلة الشيخ أخذ على غيرتكم كبرة هذه الأقرار التي تبثل وحرم الله فهل المسيحة أولها أعتقد أن العلماء قصروا في بس النصالح والتحذير من هذه البشوش وضيان أخصارها تكلموا وخطبوا وكتبوا ووعظوا وذكروا فالحجة قامت فالذي يريد الخير قامت الحجة له ويفرض هذا الشيء ويرتعد عنه وأما المعاند فلا حيلة فيه قامت عليه الحجة وطارت المسؤولية عليه فلا شك ان هذه لا يسمى بالدشوش أو الأطراف الهوائية أنها آلة شر وآلة شثنة تجلب لبيوت المسلمين للمحطات العالم الكافر كل رغيلة وكل سف وكل عري وكل فاحشة هل يرضى الإنسان أن يفتح في بيته محلاً لمسارح أوروبا وأمريكا بما فيها من العهر بما فيها من الإباحية لما فيها من الشرور لما فيها من الكفر والإنحاد يرضى مسلم أن يفتح في بيته معرضا لهذا الشر بين أولاده وبين نسائه وأمامه هو أما تكتفون الله عز وجل أما يخاف هذا المسلم أن يصاب بعقوبة أن يصاب بعقوبة عادلة أن يسلط عليه في حياته من ينردس عليه حياته من الأمراض او من الأشخاص او يلقى الله عز وجل وهو غاش لرعيته ولأهل بيته أما يخشى المسلم ويخاف من الله عز وجل فالواجب على من يجلد هذه الدشوشة المجادر بتحقينها وكسرها والاستراح منها وأما من عاثاه الله أن يحمد الله على ذلك ولا يطمع في خاطره انه سي في يوم من الايام بل يعزم على أنها شر وانه لن يركبها والله جل وعلا المعين المسبب لا ولا يغفر بي من وضعها يقول فلان وفلان حطها لا يغفر بالهالكين العبره من الذي كيف نجا ليس من الهلك كيف هلك نعم هذا الثمن يقوم بسمعه و اعطى العربون حدثت في 2000 وبعدها انسان عن الشراء فان هذا العربون سلم له او رد له لك انت بالخيار هل العربون حق لك لسبب ما حدثت سلعه هذه الايام العربون حق للدايع ان شاء اقذه وتنوله وان شاء اعطاه لي لصاحبه هو مخير بينها. هذا مذهب الإمام أحمد صحيمه الله وأما الجمهور فيرون أن العربون غير صحيح هو أنه يرد على صاحبه لكن مذهب الإمام أحمد وهو الصحيح إن شاء الله أنه حق للبائع لأنه حبث عليه السلعة هذه المده وربما أن يكون هناك جذائن ويطرقوا عنها ولا يحقن عليهم بسبب هذا التأخير انتظاراً لهذا البستري والعربون فعله احاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله عمر بن الخطاب الخليفه الراشد وفعله غيره دل على جوازه نعم حفظ الله مع تحيات اخوانكم في موقع التوحيد التوحيد دوت نت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته